لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استعذت استنيد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 استندا ايد خدای کو دین فيدا استعقي دستنيدا ايد خدای کو دين فيدا لا اله الا الله لا اله إلا, الا الله تدا وحدن يتعسكر تدا عبد يتعسكر تدا وحدن يتعسكر تدا يا تو اسكر يا موهب هر باطل يا فرعون وات موسى يا موهب هر باطل يا فرعون وات موسى لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استعن دستاني داعي د خداي قدم نفيده استعن دستاني داعي د خداي قدم نفيده لا اله الا الله لا اله الا الله يا ولاسكي كمن لاري بلاسكي قران لاري ఎవలాప ఈ బి స్వీ ద హక్ ఇలాహ ఇలాహా ఇలాహ ఇ దస్తా లా ఇలా ఇల్మ్మా ఇలా ఇల్మ్మా تت تاريخ عتن تدا سمجرو عتن تت تاريخ عتن مد كولم باد كنوستر دجل تنصب مد كولم باد كنوستر دجل تنصب لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اصطادت استنداء ايد خداي قد في ذا اصطادت استنداء ايد خداي قد في ذا لا اله الا الله لا اله طامن منهج اسر لدين రుచి పుల్ సర్ల సమజరి సర్దీన్ రుచి పుల్ సర్ల కాలి సుఖ సద మొబ్బత దుయా కాల దర్రక ఓషి చు సద మొహత దుయా ఇలాహ ఇలా ఇలాహ్లా لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استعنت استنداء ايد خداي قدم في ذا استعنت استنداء ايد خداي قدم في ذا لا اله الا الله لا اله స్ హజ ఆ సర్దా అీ హజ ఆ స్ హత సర్దా అీ హజ ఆ కృష్ట ఈశారద హిరవన కృష్ణ ఈజ్ కౌద ఇలాహ ఇలాహ ఇ استاني دا ايدا خداي پدين فيدا استعقيد استاني دا ايدا خداي پدين فيدا لا اله الا الله لا اله الا الله استاد تورش رنگيدا استاد وينورنگيدا استاد تورش رنگيدا استاد وينورنگيدا استاد تورش رنگيدا استاد وينور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 الله استعذت استنيدا ايدا خداي قد ينفدا استعذت استنيدا ايدا خداي قد ينفدا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ఇలా ఇల్ స్ దస్తానిఫిం ఫిదా స్ దస్తాని దే దఫిం ఫీదా లా ఇలా ఇల్ అల్వా ఇలా ఇల్ అల్ లా ఇలా ఇల్ అల్వా